تكاد تميز من الغيظ كلما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء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 فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَنَاكِيرٍ أَوَلَمْ يَرَو respectively إلى الطير فوقهم صافاتٍ ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن جُندِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ أفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْلِهِ أَهْدَى أَمَّا يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَك وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْقِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ رَوْرًا فَمَنْ يَأْذِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أُؤْنُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْقُرُونَ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 فلا تطع المكذبين واجهوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معسج أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير أولين سنسموا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسبحين ولا يستثنون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 وَجَاءُوا عَلَىٰ حَوْضٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 قاشعة أبصرهم تراؤهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يكذبُ بِهَذَا الْحَديثِ سَنَستدرجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِلِ لَهُمْ إِنَّكَ يِدِّمَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمَّ رَمِينُ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْعِيبُ فَو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 كَمَ الْحَاقَّةِ كَلَّبِ الثَّمُودِ وَعَادٍ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصر رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طر الماء حملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نبخ بالصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أوجاعها ويحمل عرش ربك فوق يوم ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول ها أم قرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاقم حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف آدانية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 ما الجحيم صلوا ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فسلوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حمام ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا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 وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أذر وتولى وجمع فاوى إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسوا الشر جزوعا وإذا مسوا الخير منوعا إلا المصلين, إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم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 أيطوع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبذل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعموا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نسب يوفرون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 قال رَبِّ إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابا وأصروا واستكبروا استكبارا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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا فَتَسْلُكُونَ مِنْهَا سُبُلًا فَجَاءَ قَالُوا حَرِّبَنَا رَبِّ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ لَمْ يَهِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يرث ويعوق ونسرا وقد وضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم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 ولا تزل الظالمين إلا تبارا